وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَلُوحُ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفَكُّ عَنْهُم مِّنْ أَفْكٍ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ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 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء وقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصد 117. وقالت عجوز عقيم 118. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم 119. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا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 113. إني لكم منه نذير مبين 114. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طارون.